مؤسسة القرآن الوقفية تقدم طيب قال رحمه الله كم سبب يفعله الإسان هوه هو الكون ثم قال رحمه الله ومسلم الثبوت هذا عندهم لكن لا يعرفون لكنهم لا يعرفون رشدهم يعني هذه القواعد والأصول العلمية التي مرت هذه هذه معروفه في الكتب ولكن هؤلاء الناس لا يقراون ولو قرأوا ما عملوا بها ولو علموا بها ما عملوا ولو علموا بها ما نشروا بين الناس كتموها الناس حتى إنهم كانوا يقولون في بعض المدد التاريخيه في القرن الحادي عشر والثاني عشر ذكر هذا جمع من اهل الدراجه انهم اذا سئلوا عن شيء مما يقراون قالوا ما ندري يعني نسلم لله عز وجل بس ما ندري عنه يعني شفعوا للناس الشرك ثم قال رحمه الله يا اوندى الطلب الى العلي يعني يا النداء التي هي لله تبارك وتعالى هؤلاء الناس صرفوها ليغيروا حتى يا اوندى لي تركوا الله تبارك وتعالى ودعاءه ثم صرفه الى هذا فقل ما تسمع يا الله يا رب انما تسمع ايش حتى في تنهده اذا قال يا سيدي فلان يا حسين يا علي وتجد بعض الناس يقول في حاله طلق في المستشفيات التي عندهم يقول اندبيه اندبيه يعني يعني يقول يا علي صيحي تصير الحامل وهي تضع طبيب يشمع اللي قدام المستشفى يا علي يا علي والعجيب انهم هؤلاء الناس يعني منذ انشاء المستشفيات من نحو سنة سنه في بعض البلاد العربيه علي ما يعني جاءوا رضي الله تعالى عنه و ولد وحده منهم ليش لان هذا فاسد اعتقاد فاسد انت تتبع علي يطلع من قبره غيب هذا لا شك انه رضي الله عنه حاشاه ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ثم قال رحمه الله بعد ذلك في قوله ان قلت ربي هذا إلى آخر القصيدة يعني إلى آخر الفصل تقريبا يعني او ما بعده يعني أو إلى آخر الفصل هذه المصنف رحمه الله يعني يشير إلى مسألة القدر فإذا قال انسان فما مدخل مساله القدر هذه في في هذه التوسلات والاستغاثات تعرفون ان القدر هو فعل الله وسره في خلقه ليس كذلك فهؤلاء الناس لما نازعوا الله تبارك وتعالى في قدره قالوا هذا يفعل حتى إنه نصوا في كتبهم على ان الاقطار والاوتاد والاولياء لهم تصرف في الكون ليس كذلك فهذا منازعه القدر هنا ذكر المصلي الناظر رحمه الله مساله القدر فمن من هذا البيت الذي يثابه خمسين وما بعده هذه كله يعني بحث للناظر رحمه الله في القدر فذكر رحمه الله اعتقاد السلف في باب القدر وهو اثبات افعال الله تبارك وتعالى وارادته ومشيئته وايضا ان افعال العبد وارادته ومشيئته وخلق فعله هذا كلها بالرب جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ثم ذكر رحمه الله الرد على ثلاث طوائف الأولى القدرية والثانية الجبرية والثالثة الأشاعر فأما القدرية فإنهم نفوا صفة العلم والمشيئة لله تبارك وتعالى وخلقه في هذا العالم فزعموا أن العبد هو الذي يخلق بعلمه والله ليس له تدخر في شيء من ذلك، فجعلوا العبد هو خالق فيهم، بل إنهم قالوا أقبح من ذلك. قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يعلم الكليات، لا يعلم الجزيات، يعني من الأحداث التي تحصل في العالم، وإنما يعلم الكليات، يعني أصول القدر يعلمها الله تبارك وتعالى، يعلمها الله تبارك وتعالى، والتفاصيل هذه لا يعلمها أفضل الجنائن. هؤلاء هم قدرية، وقابلهم. افعل الجهم الصفوان الجبريه جمهورهم يقولون ان يعني القدر في كل شيء حتى من غلوهم في اثبات القدر لاحظوا الجهة المقابله من غلوهم في اثبات القدر قالوا حتى افعال الله هذه التي يفعلها بكافه تفاصيلها الفاعل لها في الحقيقة هو الله أكبر. ولزم على ذلك ان الله تبارك وتعالى عندهم نسال العافيه هو السارق وهو الزاني وهو القاتل لماذا لانهم جعلوا الانسان مثل الريشه في مهب الريح لا تصرف له والله تبارك وتعالى يفعل ذلك كله وهذا لا ضلال مبين وهو من القبح بمكان وهو اقبح من الذي قبله ف أبو الحسن الاشاعري رحمه الله اراد ان يتوسط بين هؤلاء والأحالي رحمه الله كان له ثلاث أول ما كان بدأ بدأ العافيه ثم نزل إلى الاعتزال ثم نزل إلى يعني البعد عن الاعتزال قدر الإمكان ثم بعد ذلك ترك ذلك في حياته كلها وكتب كتابه الابان رحمه الله الكتاب المطبوع الذي او الذي ينكره مع الاسف يعني بعض الناس الاشاعره جاءوا بنظرية اسمها نظرية الكسب ونظرية الكسب هذه يعني أراد أن يقول ان هذا الجهمي الذي القدر الذي الذي نفى القدر والجبري الذي غال في اثبات القدر نجعله في منزله وهي الكسب. قالوا كيف الكسب؟ قالوا هذا يعني يعني يوافقون الجبرية في نفي قدرة الله تبارك وتعالى وفعله ولكنهم يثبتون الكسب للعبد شو التناقض؟ ثم بعد ذلك لما قال لهم الناس سالوه لهم هل العبد هو الذي يفعل الان هذا الفعل ولا ليس العبد الذي يفعل قالوا لا لما راوا تناقضهم قالوا ان الله تبارك وتعالى يخلق اراده عند الفعل كيف يخلق اراده عند الفعل مثلون ما قالوا السكين الان تقطع قالوا السكين الحقيقه لا تقطع وليست هي سببا في القطع لاحظتم ليست هي سببا في القطع طيب يشد سبب في القطع قالوا هالإرادة اللي خلقها الله عز وجل فجاءت السكينه وقطعت في فعلها لاحظوا الاستاذ شيء من الجنون ولذلك يعني هذه صارت ابثوكه عند المعتزله عند الجبريه وعند عند العامه المعتزله صارت ابثوكه فصاروا يقولون ان عجائب علم الكلام ثلاثه عجائب علم الكلام ثلاثة يعني الشيء المربح في علوم الكلام ثلاث أشياء: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم الجبائي وكسب العلم. طفرة النظام يعني أن الله تعالى خلق العالم دفعه واحد، وليس في ستة أيام وإلى آخر النصوص. لا دفعه واحد. هذا تكليف لكتاب الله، لكلام الله. وأحوال أبي هاشم الجبائي جاء بشيء مشك مثله. قال ان فيها أسماء لله. القادر القدير لكن نفس الصفات صفات المعاني لله تبارك قال عالم بلا علم قادر بلا قدر وما شابه هذا فهل فما يتصور ده أن فيه عالم بلا علم أجل شو فائدة من الأسماء التسعة والتسعين هذه فائدة ما لها فائدة عندك وكسب الأشعارية التي هي هذه التي أراد التوفيق بين مذهب الجبرية والجامد والواقع أن بعض متاخري الأشعارية كما قال اللقاني رحمه الله الحقيقه هم يعني يجب الإنسان أن ينتبه يعني وأدلك على شيء سهل الان أن إذا أردت أن تقرأ في التوحيد أن تقرأ في الواسطية ولا لا سهلة اقرأ على جماعة المسجد يفهم لكن خذ عقائد المعتزله والجهمية والأشعرية ما تفهم من شيء ما يفهمها لأنه مقدمة منطقية ما يفهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنسان ياتي من البادية وهو عربي ما يعرف لا تعلم ولا قرأ في مدرسة ولا كتب ولا شيء فيكون من أقوى الناس إيمان بسهولة عرض التوحيد لهم هذه نعمة عظيمة في عقد السلف الصالح يفهمها كل أحد ثم ذكر الناظر رحمه الله بعد ذلك يعني أطال في الرد وخلاصه رده رحمه الله على هؤلاء الناس يعني أولا هؤلاء الناس ضلوا في باب القدر مع الاسف الشديد بخلطهم بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الكونية الشرعية الإرادة الكونية خلق الله في الكون وقدر فيه كل شيء مما كتبه الله تبارك وتعالى في له في النحو والإرادة الشرعية هي التي هي إرادة رب جل وعلا من المكلفين أن يعبدوه فلا يشتكوا به شيئا فهؤلاء الناس خلطوا الإرادة بهذه الإرادة وجعلوها إرادة واحدة قالوا اذا لماذا يخلق إبليس لماذا يخلق هذه المتوحشات لماذا يخلق العقارب لماذا يخلق الثعابين لماذا يخلق فنسأل ورعابها وقعوا في أقبح مما ظنوه توحيدا يسمونه توحيدا والجواب على ذلك كله وربك يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى وأيضا هذا الله سبحانه وتعالى خرقها وعلى الناس وطلب منهم أن يعبدوا ولكنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى فهذا الذي كفر بالله عز وجل هذا وقع في الإرادة الفونية القدرية ولا الإرادة الكونيه الشرعية الكونيه الشرعية الله طلب منه قال ولا يرضى العباد الكفر لكنه هو فضي الكفر إن شاء الله عافية ثم نبه الناظر رحمه الله إلى هذه الآية التي يحتجون بها في قول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هم يقولون وما رميت إذ رميت الله تبارك وتعالى نفى فعل العبد قال وما رميت لكن انظروا هذا الدليل هو رد عليه شوفوا الايه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كم كرر فعل العبد من للمره مرتين واثبت فعله سبحانه وتعالى كم مره مره واحده يعني كرر مرتين لاثباتها للعبد وما رميتا أن اذ رميتا كان لا يمكن ان تكون وما رميت ولكن الله رمي. امر هذا كله حتى ما ياتي انسان غبي اهبل ويفهم انه لا والله يمكن هذه تكون وما رميت ولكن الله امر هذه نفي العبد لا كررها مرتين لشيء كان وما رميت اذ رميت لاجل هذا هؤلاء الناس وما رميت اذ رميت ولكن الله امر وتفسيرها كما قال السلف ثم هو مروي عن جمع المساله يعني انت لما رميت هذا الرمي الاصابه لم تصب لولا ان الله تبارك وتعالى تعالى انت رميت صحيح لكن هل اصبت ما تصيب الا بالله تبارك وتعالى تعالى لان الله هو الموفق في الجهاد في سبيل الله فلا يخطئ سهمك على من توفيق الله تبارك وتعالى تعالى ثم ذكر الناظم رحمه الله يعني شروعا في يعني زياده في الرد ونبه إلى شبهتهم في الاحتجاج بالقدر على فعل ما اضيف وذكر اولا قال لهم هؤلاء الناس إذا أنت تسلم للقدر دائما لماذا لا تسلم في الجوع في نتجوع سلم للقدر ولا تاكل تسلم بانه سياتيك ولد ولا تتزوج فلماذا تاخذ بالاسباب ثم مع ذلك فيما تشتهي وتترك فيما لا تشتهي هذا رد ثم رد عليه رحمه الله ردا آخر قال يلزم على هذا الأصل الفاسد الذي قررتموه من خلط الإرادة الكونية القدرية بالشرعية أن أفعال الناس في هذا العالم المطيعين والعاصين كلها أفعال واحدة هذه الأفعال الواحدة المصلح والمسكت سواء وهذا كيف يكون عقلا؟ أن حين تخلطون الأئراد الكونية بالشرعية تجعلون العاصي والمطيع سواء في الفعل ومنها هنا بحثوا في الكتب المتأخرة في المنطق والأصول بحثوا قضية خبيثة وهو أن الأفعال التي هي في الـ الـ في, في آخر بحث الأصول في أبواب الاجتهاد حين قال بعضهم في هل المصيب في العقائد واحد ولا متعدد ها فيه ناس ذهبوا من هؤلاء الناس إلى أن المصيب في العقائد واحد لماذا لأنه سيلزمون بهذا البحث فماذا يسمعون يقول المصيب حتى في اختلاف العقائد واحد الجهمي والمعتزلي والاشعري والمعتريدي والسلفي ثم يخرج منهم الى بحث اخبث وهو البوذي النصراني اليهودي المجوسي ها المسلم كل هذا فعلهم ترواح وهذا هو الذي انتهى إليه أمر الحلاج. حين قال قال في قول الله تبارك وتعالى في أمنت أنه لا إله إلا الذي أمت به من إسرائيل قال إن الحلاج هو في شرح للاه يقول إن, إن فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غيري هذا توحيد بالله شوف كيف الكلمة خبيث يعني حتى الشرك والكفر الذي ينقض به يتكلم به الكافر الملحد الزنديل هذا ايضا هو توفيد ثم فرغوا أو خرجوا إلى مساله الحلول والاتحاد ان الله عز وجل دام هذا كله من الله تبارك وتعالى فالله والخلق ماذا واحد اللي يسمون اتحاد اللهوت للناس نسأل الله العالمين حتى يخرج بهم نسأل الله العالمين إلى الزندق المحظة من عدم وجود إله إذن هؤلاء الناس إذا بدات تفتح الباب في البدعة الصغيرة لا تظن أن انكار العلماء عندنا في بلادنا إذن الله خيرا سواء من هي باب العلماء وغيرها إذا خرجت بدعة على طول يمسكونها إذن الله خيرا حتى لو كان من الصالحين من أهل القرآن أهل الحديث يمسكونه يشيء ينبهون إلى بدعته يحذرون منها رجع الحمد لله ما رجع يحذر منها تتوقع من يعني دعاة التوحيد أن يسكتوا على هذه البدع لا هذه البدع هي بوابه تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى نسأل الله العافية يعني تكبر حتى تصل الى يعني نسأل الله العافية إلى أرى ما يحمد رقبها ثم ذكر الناظر رحمه الله بعد ذلك في قوله فالاعتزال وطريق المجبره ما عنهما بد لكن ما المادرة يعني أنكم سلفتم هذا المسلك في عدم التفريق بين الاراده القوليه والشرعيه فإما أنتم أيها الناس يعني المخالفون إما أن تكونوا قدرية تنفون القدر أو جبرية تغلون في اثبات القدر حتى تخرجوا وتنحرفوا عن الصراط المستقيم ثم قال رحمه الله فالملحد المعتزلي قد قال ما الشر خلق ربنا تعالى هنا يلبه النار رحمه الله الى ان الى مساله خبيثه بحثها معتدله وهي ان الشر لم يخلق الله تبارك وتعالى انما خلق الله الخير فهذا الإنسان كذب الله حين قال سبحانه وتعالى ان تصيبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصيبهم سيئه هذا قول المشركين للشيخ والمنافقين المنافقين وان تصيبهم سيئه يقولوا هذه من عند الله قال الله رد عليه قل ها كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حمين والله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين ما وقع من فعله وما وقع في فعله جاء بعد هذه آية عظيمة تبين لك الفرق بينهم فقال ما أصابك من حسنة فمن الله فالخير هو من فعل الله تبارك وتعالى وأما الشر فهو في فعله يعني وقع في قدره في فعله يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الايه قبلها وما اصابك من سيئه لاحظت الفرق بينهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حين دعا الله تبارك وتعالى في دعاء القنوت والشر ليس اليه يعني لا ينسب اليك ابتداء انه الشر هو فعل العبد ولكن كله واقع في خلق الله تبارك وتعالى كما قال الله قل كل من عند الله ثم ذكر النابلسي رحمه الله قال بغده الجبري قال الجبري قال العبد مجبور على فعل المعاصي فعلى هذا لا يؤاخر وعلى قولهم كل انسان يفعل جريمه لا يؤاخر كل انسان يفجر بجورا يشرب الخمر لا يعاقب فاسقطوا الحدود والتعذيرات بهذه الطريقه شاء الله العظيم بل إن بعضهم غالى من هؤلاء الناس فوصل به الأمر إلى أن يقول حتى هذا الذي يشرب الخمر هو في طاعه الله لماذا؟ لأنه من الإله نسأل الله العافو فنسبوا إلى الله كل قبيحة يعني نسأل الله العفو العاجل ثم قال رحمه الله لكننا السني قوع الشرعي صاحب السنة متابع بالشريعة لا يخرج عنها وهو يبذل وسعه وجهده في ذلك ثم قال قد عبد المولى يعني الرب جل وعلا بفعل الامر يعني بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ثم ذكر يعني أنه مخالف يعني للقدرية والجبرية فقال في البيت الذي بعده يقول لي فسب ولكن خالف هنا يباين أتباع السلف الصالح الجبرية والقدري في ذلك، فيقول ولكن خالق، ثم قال بعده واسمي لاحق. يشير إلى قول الله تبارك تعالى لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت من خير، وعليها ما اكتسبت من شر. وهذا فيه رد على يعني قول القدريه ان الله عز وجل يخلق، أَنَّ العبد يخلق فعله. مع أن الله تبارك وتعالى قال والله خلقكم وما تعمل ليس كذلك فكل انسان يفعل فعلا هو داخل في فعل الله وانتبهوا الى الفرق بين من فعل الله وفي فعل الله في فعل الله يعني في قدره لكنه ليس من فعله ليس الشر ليس إليه ثم ذكر الناظر الله قال مفاد كتب الله هذا والرسل يعني ان هذا هو الذي دلت عليه كتب الله منزله ورسل الله المرسله وكذلك أفعالهم مع اممهم من إذابة الطائع ومحبته والثناء عليه وبيان فضلي والعكس في ذلك في الزجر عن المعصية والشرك فإذا كانت كتب الله وتعالى نبهت إلى ذلك إلى مسألة الطاعه والمعصية وقوع التوحيد والشرك إذا كانت كتب الله كلها تنبه إلى ذلك من أول بعثة الرسل الرسل وكتبهم ينبهون إلى ذلك إذا كان العبد يخلق فيه له إذن له حاجة يا الله عز وجل ما خلق فعلا او او أول الله يعني هو الفاعل لذلك ما في سائد من بعده تخص نعم بسم الله نعم. قال رحمه الله فصل في ايضاح ما مضى من اطلاق الأسباب في نقض اقله نعم, نعم. شو شو. لا نعم قال رحمه الله وعندنا الاسباب منها ما هم فعله كيس كل اذا لم يعتمد وبعضها عنها النبي ينهى فابحث عن المطلوب تدري الكنها والاشتجاج مطلقا بالقدر مع تركيكا الاسباب رأس المنكر ففي الحديث حرف على ما ينفعك وحذر فقل لولاك عنها يمنعك قال رسول للصحابه اعملوا فكلكم يلقى ولا تتكلوا فارجع الى رد التقي الهادي ما قالهم تجدوا يروي الطادي صرحت القرفي برهة في غراره لكن نظمي قاطر عن أكثره. احسن هذا الفصل يبين فيه الناظم رحمه الله يعني فيل الاسباب لأن هذه لا منخل في احتشاج هؤلاء المبتدعه بالتوسل والاستغاثة بهؤلاء المقبورين فيقول إن في الاسباب منها ما هو محمود شرعا فهذا معتبر كما بينا في قول الله عز وجل في كون الطاعه سببا في قبول الدعاء ليس كذلك ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول واكتبنا ما شاهد حديث ثلاثه كذلك وفي فعل يعني فيه فيه في من الاسباب ما ليس له اصل في الشرع انه مقدد الله تبارك لا دليل عليه بل فيه ما هو منهي عنه جعل الاولياء هؤلاء وسيله الى الله تبارك هذا من المنهي عنه وبعد ذلك قامت دعوه الرسول وقوله هنا رحمه الله فابحث عن مطلوب يعني ابحث عن هذه الأوامر والنواهي وحكمها وحكم وعيل لها حتى تدرك الفرق بين ما ذكرناه سابقا اللي هي الاراده الكونيه والشرعيه ثم قال الناظم رحمه الله والاحتجاج مطلقا مطلقا بالقدر ما تركك الأسباب راس المنكر يعني هذا يعني أنك تحتج بالقدر دائما على فعل المطاع على فعل المعاصي يقول هذا راس المنكر الذي أفسد عليك كثير من اعتقادك ومحبتك لله تبارك وتعالى وفعل الطاعات لانه فتح لك أبواب القبائح سوغ لك صار طريقا لفعل القبائح وكل ما قالك شد والله القدر كما جاء رجل وقال لعمر رضي الله لما قال في قطع قال يام ينومني قال لسرقت قال نعم قال بقدر الله قال عمر الله عنه نقطع يدك بقدر الله وكذلك هؤلاء الناس الذين يفعلون القبائح وينسبون ذلك يقول القدر الجاني لها قلنا ان القدر بعد الجاك للسجن فلقت ما وما تستطيعنا منها ثم قال رحمه الله قال ففي الحديث في الحديث احرص على ما ينفعك هنا يذكر صلى الله عليه رحمه الله يعني في بطلان الاحتجاج بالقدر على ترك الاسباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم هذا الحديث العظيم حديث هريره عن نبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء اي شيء يصيب فلا تقل لو اني فعلت يعني هذا الشيء كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو ترتفع عمل الشيطان أي شيء يصيدك يعني حادث قل هذا قدر الله الحمد لله نوضع بقرائه وقلبه كل شيء يصير. اعلم أنه خير حتى الشيء الذي لا تظنه من فعل الله تبارك تعالى فيك تظن أنه حسن. تستغرب يعني في يوم واحد مات, مات, مات والدك والدتك وأختك واخوك في حادث ما الله كتب هذا سبحانه وتعالى ما تدري أنه لك في ذلك ولا تدري من الله يريد فعله بك الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغه كما قال الله جل قلت لله الحكمة البالغه في قضائه في قدره وفي فعله سبحانه وتعالى ما تدري لعل الله يصلح اشياء منك لعل الله عز وجل يسجد امور ما كنت تحلم بها وكذلك فعله سبحانه وتعالى في اوليائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عجبا لامر المؤمن ان امره كله شوف ما هو بعضه ولا جملته ولا غالبه كله شخصيه او معنى هذه ما احتاج اليها في الحديث لكن جاء بها ليفيدك ان يكون حتى دقائق لا تنتبه لها من فعل الله بك كلها خير والذي ينبغي ان تستعين بالله ولا تعجب التقط في معصيه خذ وانشر واستغفر الله عز وجل الله يحب هذا مين خطا يحب الله عز يحب ان تتوب يحب منك ان تستغيث به سبحانه وتعالى يوقع في مرض يسمع صوتك كما ذكر في كتب الزود ذكر في ترجمه نبي الله زكريا لما دعا الله تبارك وتعالى قال يا رب ادعوك كثيرا ويقلنا عن ايوب عليه السلام يعني يقول يا رب اني ادعوك من سنين تعرف اني جلس في ثمانية عشر سنه يا رب اني ادعوك فاجبني قال يا ايوب اني احب ان اسمع صوتك يحب اسم صوتك. صوتك هذه العبودية وكمال التذلل وكمال الترغوة يحب اسم صوتك فلماذا أنت بخذ في نفسك شيء من الاستكار لماذا يصيبني لكذا لماذا يحسب لكذا لا الله خبر الله تعالى ولكن عليك أن أنت تستعين بالله ولا تعجز ثم قال الناظم رحمه الله قال بعدها قال الرسول يعني للصحابة قال الرسول للصحابه اعملوا فكلهم هذا يشير رحمه الله إلى حديث علي رضي الله عنه الذي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا فتي وقد كتب مقعدهم من الجنة أو من النار أو من الجنة قالوا يا رسول الله لا نتكل دام كتب خلاص ما نعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل يستر بما خلق له ثم قرأ قال الله رب العالمين فأما من أطوتق وصدق بالحسنى فسنيسره يسيره البيت. وعكسه وأما من دخل واستغنى وقذب ابن حسن فسنسره للحسرة وجاء في له الصحيحين قال اعملوا فكلهم يسر لما خلق لهم وقول الناظم رحمه الله فكلكم يلقى يعني كلكم سيسر لما خلق لهم وقول لا تتكينوا يعني على القدر ثم قال رحمه الله فارجع إلى رد التقي الهادي يقصد به شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تقي الدين من تيمية فإنه بسط هذا في كتبه كان موجوداً من مجموع وكذلك في كتاب عظيم جدا له كتاب من أعظم الكتب وهو منهاج السنة هذا الكتاب أطال فيه رحمه الله البحث في فعل الأسلاب وابواب القدر والمسائل المتفذرة على ذلك عند أهل البدع وردها مسألة المسألة فهو من أعظم الكتب له رحمه الله يقول اني يعني قرأت في هذه الكتب وصعب علي اختصارها لكن يقول هذا يعني خلاصة يعني خلاصتها نعم تم